ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ألم تر أن الله يسبح له قد علم, قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون والله عن ما يفعلون